يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى مِنَ القول وَكَانَ الله بما يعملون محيطاً